<تصفيق> يلا كلها تضييع والله يا أخي جالسين ضيعت. يلا كلها تضييعات جالسين وقت مشي يلا كلها تضييع والله يا جالسين ما بنصير يخلص مش عندك اليوم والله يا احمد ما عنديش نكت الفراغ ندور بالسيارة في يلا لكنها تضيع تدري <تصفيق> شو رأيك تمرني خلاص أنا جاي الوقت <تصفيق> فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع الوقت ثمين ويجب استغلال الوقت فيما يمثل الوقت والعناية به واجب الوقت هو حياة الوقت بل هو حياة الإنسان والحياة كلها تعتبر وقت الوقت الذهبي للعبد المؤمن هو حياته في الزهر. الوقت من ذهب ويقول آخر الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك والوقت هو الذي تنجز فيه الأمور كلها الوقت ولهمية الوقت تجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم به وأنزل فيه سورة عظيمة الوقت وأن يستغل في الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة فبين أيديكم صحبة صالحة التقوى شعارها والأخلاق دثارها أليفة مألوفة أثيرة مؤثرة حلوة المعشر كريمة المظهر والمخبر تنجد في النوائب وتعفق عند الرغائب الظلال للتسجيلات الإسلامية بالأحساء تقدم أين عشاق الزمن أين أرباب الفضن؟ أين من تهسوا لهم الطرف في الوسن؟ لفضيلة الشيخ خالد بن سعود الحليبي الحمد لله <تصفيق> الذي جعل الليل والنهار خزائن الأعمار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته امتثالاً لأمره واتباعا لهديه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنذر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله حبير بما تعملون أيها الأحبة في الله طريبا يبدأ موسم من مواسم نعمة من نعم الله الكريم المَنَّ نعمة توازي نعمة الصحة الغالية هي جوهرة الحياة الثمينة ودرتها الجليلة إنها نعمة الفراغ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فمن نجح في استثمارهما فيما ينفعه في الآخرة ربح ومن ترك الشيطان يصرّتهما في ما يرضيه، فقد خسر رأس ماله، وسلبه الله ما كان يجد من صفاء قلبه. والفراغ أيها الأحبة كالصحة في كون الإنسان الغافل لا يكتشف قيمتهما إلا بعد أن يرحلا ويتركاه حسراً. فإذا كانت الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع والفراغ نعمة منذرة بالزوال في أي لحظة ففي الحديث الحسن الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها وفراغك قبل شغلك فواحزنه وحزنه على شباب رأى قيمته في سيارة يلمعها أو لباس يختال فيه أو حركات ساقطة يستعرض بها تفاهاته يذرع بها شوارع بلده في مشية طاوسيه جوفا إنه فراغ في الزمن الذي يشكو فيه الجاد دون من ندرة الوقت وضياع في الزمن الذي ينبغي فيه أن تعي الأمة بقدر المحنة التي تتضرم في جسدها وقلبها وشباب يتيه بين زنازين المعاصي المتنقلة معه أينما حل أو ارتحل والله ما أحوج هؤلاء إلى وصية الشيخ عبد القادر الجويني رحمه الله حين قال لغلامه يوما يا غلام لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع كل هذا هم النفس والطبع فأين هم القلب همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده إن من علم بأن شبابه ضعيف لا يعود إذا ارتعد وفرصة إذا مرّت فلا رجوع لها جدير به أن يشغل شبابه في طاعةِ الله وأن يستعين على مصالح دينه ودنياه وخدمة مجتمعه وأمه إن أمتنا خسرت كثيرا من الطاقات الشابة سخروا ما أوتوا من مواهب وقوَّة في خدمة شهواتهم وتلبية غرائزهم إنهم أسخار يعيشون ليأكلوا ويشربوا ثم ليموتوا دون أن يتركوا أي أثر إيجابيٍ لهم على هذه الأرض التي كانت تنتظر محراثهم وبذرهم وسقيهم أين أصحاب الهمم العالية؟ الذين يقول الشاعر في أحدهم له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لزيد بن ثابت رضي الله عنه أتحسن السريانية فأجاب لا قال فتعلمها فإنه تأتينا كتب قال زيد فتعلمتها في سبعة عشر يوما همة دونها نجوم السماء وكواكبها النيرة أيها الشباب لن يحقق مثل هذه الأهداف الجليلة في الأوقات القليلة إلا من عرف قدر الزمن فقد كان السلف الصالح ومن سار على دربهم من الخلف أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير. فقد كانوا يبادرون اللحظات عشقا منهم لجواهر الوقت الثمينة وحرصا على ألا تذهب هذرا نعم إنهم حقا عشاق الزمن أصبح عندهم أعز شيء يملكونه كما يقول ابن القيم رحمه الله يغارون عليه أن ينقضي بدون فائده فإن فاتهم فإنهم لا يمكن أن يدركوه البتة لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص ولكن لنا أن نتساءل بعد هذا لماذا هذا العشق؟ لماذا كل هذا العشق؟ هل هو حب للدنيا وتكالؤ على ملاذها؟ أم لتحصيل أكبر قدر من أرصدتها؟ أم ماذا؟ فلندن من أحدهم وقد أدبرت أيامه وجلس ينتظر لقاء ربّه في ساعة الاحترار. بماذا سيُجي هنا؟ يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمقابلة الليل الطويل. وضمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وقد كان رضي الله عنه يعيش في دمشق فعلى بهمته عما فيها من مغريات وجمال فكيف لو رآ هؤلاء الأعلى بعض شباب اليوم وهم يزرعون الليل آثاما ويحصدون النهار نوما وبطالة وما رأوا يوما لون الفجر ولا شموا رائحة زمنه المباركة بل هل سيصدق شباب السهرات الآثمة تاريخهم حين يقول لهم أن ابن عقيل الحنبلي كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح وأن ابن جرير الطبري ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفاده وأن ابن الجوزي كان يقول لو قلت إني قطّلعت عشرين الف مجلد لو قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب وأن على منهم كان يستغل دقائق المشي في القراءة وثواني بري الأقلام في تحريك اللسان والقلب بالذكر وأن أبا يوسف كان يباحث عواده في مرضه الذي مات فيه في مسألة فقهية حتى لفظ آخر أنفاسه بعدها وأن عبد الغفار الفارسي كانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان، وإذا صدق شبابنا ما مضى وإنه لصدق، فهل سيتخيلون أن هناك من أعلامنا من كان يقول إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج؟ لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر ولا يلام في ذلك فإن في الثواني مجالا للغرس في الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة وأن آخر يقول والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل فإن الوقت والزمان عزيز وأن النووي بقي سنتين كاملتين لم يضع جنبه على الأرض وكان يقول إذا غلبني النوم استنت إلى الكتب لحرة به نعم يجب أن يصدقوا فها هي ذي تآليف بعضهم تربو على المئات وإنما مرد ذلك لتوفيق الله لهم حين حسنت نياتهم. وقد حفظوا الوقت وتخلوا عن الفضول في النوم والأكل والنزهات والزيارات فكانت لهم تلك المآثر الباقيات حتى قال الإمام سفيان الثوري إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام حقا إذا عظم هدف الثقة يفعل ما يشبه المحال. كما أن المرء إذا تدنت أهدافه أصبح يعيش على هامش الحياة لا يؤبه له ولا يشعر أنه عاش في هذا الزمان أصلا فالذي ينام من الأجفنيه ويأكل من الأماضغيه ويضحك من الأشدقين ويقضي وقته لاهيا ناعبا عابثا فهيهات هيهات أن يكون من الفائزين أيها الشباب ها قد رأينا كيف كان سلفنا الصالح يعشقون الدقائق الغوالي ويبحثون عن فوائت الثواني وقراضات الزمان حتى كدنا أن نقول إنها مبالغات التاريخ ولكن كيف وقد اجتمعت مثل هذه الأخبار لعدد كبير جدا من الأخيار ووردت في أصح مصادر الرجال بل إن بيننا اليوم من رجال العلم والدعوة من تتوثب العزيمة في نفوسهم يعيشون في سباق مع الزمن في عراق مع طاقاتهم وإمكاناتهم يحسون بأنهم دائما مقصرون لا تفي أوقاتهم بربع برامجهم يقدمون ويتقدمون ويحسون مع ذلك بالتخصير يزينهم التواضع الجم ويتوجهم الخلق السمح وليس لديهم زمن يسمعون فيه مدح محب معجب أو ذم غيور حاقد ولا يعنيهم أن يفندوا آراء الفارغين فيهم الذين يتلذذون بالقيل والقال وكثرت السؤال لم يكتفوا بحوقلات المسنين ولا تنهذات كسال الغيورين. بل استعانوا بالله على ما أرادوا من تربية نفوسهم وخدمة أمتهم وبلادهم في عمل إيجابي فاعل فقل لي بربك أيها الشاب ألا تحب أن تكون أنت واحدا منهم قل بلا قل بلا، فإن من عرف حق الوقت فقد أدرك الحياة فالوقت هو الحياة كما قيل وتبارك أحسن القائلين الذي أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم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 يا رجال المستقبل ويا أملَ الأمة اعلموا أن العمل على تربية النفس على طاعة الله ومعاري الهمم واغتنام الزمن فيما ينفع هو الهدف الذي يجب أن يكون هم أحدكم طوال حياته ولتحصيل ذلك وسائل كثيرة منها مجاهدة النفس وترويضها يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وثانيها دعاء مخلص دائم نرفعه لله عز وجل الذي علمنا كيف يكون دعاء أهل الهمم حين قال حكاية عن عباده واجعلنا للمتقين إماما وثالثها تأمل سيرة الأسلاف والمعاصرين الذين نجحوا في استثمار كل دقائق حياتهم والقتضاء بهم ورابعها مصاحبة أهل الهمة العالية والنظر في أحوالهم وكيف يختصر لهم الزمان اختصار أولئك الذين هداهم الله تبهداهم قتده إنك اليوم مدعو أيها الشاب الواعي إلى التخطيط لقضاء إجازة سوف تمتد بإذن الله قرابه ثلاثة أشهر تخطيطا تسأل نفسك بعده ماذا أنجزت ربما لا تجد من يسألك هذا السؤال في الدنيا ولكنك حتما ستجد هذا السؤال ينتظرك في الآخرة ألم يقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثنه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه قال هذا حديث حسن صحيح فالبدار البدار قبل السؤال وضع لنفسك برنامجاً عملياً تربي فيه روحك بالعبادة المحضة، وعقلك بالعلم والقراءة النافعة، وجسمك بالرياضة المتوازنة، ومهاراتك بالدربة المتقنة. وهل تسمح لي أن أشاركك في التخطيط؟ ها بين يديك عدد من الأنشطة التي تقام من أجلك في الإجازة. هذه الدورات العلمية. التي تجتذب لك على من العلماء والمشايخ الفضلاء تنال عندهم علما شرعيا في وقت قصير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيراً يفقهه الدين وهذه حلقات تحفيظ القرآن الكريم في بيوت الله تزين بلادنا وتنتشر في كل حي فاثن ركبتيك بين يدي قرائها لتتلقى القرآن من أفواههم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهل أدلك على مكان تجد فيه طرفا من كل هذه الأمور ويزيد تنتفع فيه ببقية وقتك إنها تلك المراكز الصيفية التي أنشئت في عدد من الجامعات والمدارس في بلادنا المباركة تتبع جهات علمية وأخرى خيرية تختلف في المسميات ولكنها تلتقي على الوسيلة الشرعية والغاية الطيبة المثمرة هكذا نحسبها والله حسيبها إنك ستجد فيها ما يزيل عنك غم العزة النكدا بالجلوس مع صحبة صالحة يبحث عنها أمثالك وستجد فيها ما يطور مواهبك وما يعينك على حفظ كتاب الله الكريم ولا سيما التي تجعل ذلك من برنامجها الأساس وتشجع عليه ماديا ومعنويا وستجد فيها كذلك ما يجعل لإجازتك معنى وأي معنى هناك ستنتظر أنت ذلك السؤال الذي كان ينتظرك لتجيبه في نهاية الإجازة بكل تواضع وفرح لقد أنجزت الكثير ولله الحمد والمنة وإياك أن تحتقر نفسك وتقول لن أجد مكانا بين أولئك الشباب المدعين فإن كثيرا من الناس يتهم نفسه بأنه لا يستطيع أن يقدم شيئا لأمته يمكنها أن تنتفع به والواقع أن كل إنسان تكمن فيه مواهب وصنائع قد لا يكتشفها مبكرا فتظل في حاجة إلى من يجليها لتنبثق قوية مشعة قادرة على التفاعل والعطاء فما عليك أخي الشاب إلا أن تكتشف نفسك أو تدع غيرك يكتشفك فابحث في شتى الحقول واطرق كل الدروب الطيبة حتى تهتدي إلى ما تشعر أنك خلقت له فكل ميسر لما خلق له وإن هذه المراكز الصيفية فرصةٌ ثمينةٌ لاكتشاف ملكاتك ولا تظن أنني أول من دعاك إليها فقد سبقني العلماء الأعلام والمربون الناصحون وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله الذي قال لا شك أن الحكومة وفقها الله تشكر على ما تنشئه من هذه المراكز الصيفية التي صارت تحفظ كثيرا من الشباب ويحصل فيها خير كثير من استدعاء أهل العلم لإلقاء المحاضرات التي يكون بها العلم الكثير والموعظة النافعة والألفة بين الشباب وبين الشيوخ وفي هذا لا شك مصالح عظيمة أما ما يحصل فيها من إمتاع النفس بلعبة الكرة والمسرحيات المباحة وما أشبه ذلك فهذا من الحكمة لأن النفوس لو أعطيت الجد في كل حال وفي كل وقت ملت وكلت وسئمت فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين لكن إذا ذهبنا إلى الأهل والأولاد نسينا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة فإعطاء النفس حظها من المتعة المُباحة لا شك أنه غاية الحكمة وأنا أحبِّذ المراكز الصيدية وأرى أنها من حسنات الحكومة وأحث أولياء الأمور على إدخال أولادهم فيها انتهى كلام الشيخ ابن حفظه الله ونفعنا بعلمه فالتفت أيها الشاب إلى نداء المعالي يستنهض همتك فيقول أين عشاق الزمن؟ أين أرباب الفبن؟ أين من تهفو لهم خفطة الطرف في الوسن؟ أنفوا ميعة الصبا وتأبوا على الوهن نافضوا عنهم الكرى فغدوا مطمح الوطن ما زجتهم بشاشة تنبت البشر في الحزن ملكوها فملكوا لفتة الروح والبدن قل لي بربك أيها الشاف ألا تحبوا أن تكون واحدا منهم بل أنت إن شاء الله أحدهم وإن تواريت عن العيون فسوف تشرق شمسك في سمائنا عما قريب بإذن الله وإن منعك الحياة أو استصغار الذات برهة من الزمان فلا سوف تعرف نفسك وتكتشف معدنك وتأخذ في العاملين المخلصين قدرك فانفض عن مشاعرك أحاسيس الخمول واستقم مع الأخيار على منهج الرسول وامدد يمناك فلقد اشتاقت المعالي لمصافحتك واستشرفت حقول العمل لسنابل عطائك وإياك إياك أن تلتفت إلى الوراء لتستخبر مناخ الخائبين فلقد أسهرتهم خسائس الأعمال وروضتهم أمنيات الأطفال وذهبت أعمارهم ضحية الشهوات والإهمال لا تتأخر فقد يفوت قطار العمر حتى يقول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولا تؤجل فالمؤمن, فالمؤمن مطالب من ربه بالمسارعة إلى الخيرات فالله جل ذكره يقول فاستبقوا الخيرات ويمتدح المسارعين إلى رضوانه فيقول عز شأنه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكلمة وكلمة بأولياء الأمور أقولها من القلب اتقوا الله في أولادكم ولا تسرموهم في هذه الإجازة للفضائيات الخليعة الرديئة ولا تسافر بهم إلى مواطن الرذيلة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن الرجال كما قيل يصنعون ولا يولدون وتذكروا مقولة عمر بن عبد العزيز: الصلاح من الله والأدب من الآباء. أدبهم صغارا لتسر بهم كبارا، وتجمع بهم في جنات النعيم بإذن الله. واعلموا بأن من أشد أمراض الإجازة فتكاً بغرسكم الذي تأملون هو الصحبة السيئة وإنما هي قطعة من نار لا يستقي موذها ولا تفي بعهدها تزين المنكر وتبغض المعروف وترشد إلى مواطن التهم وتقود إلى سوء السمعة وكدر المعيشة وشوهة العاقبة في الدنيا والآخرة تخافوا على أولادكم من شررها وتلفتوا من حولكم فبين أيديكم صحبة صالحة التقوى شعارها والأخلاق ذثارها أليفة مألوفة أثيرة مؤثرة حلوة المعشر كريمة المظهر والمخبر تنجد في النوائب وتعف عند الرغائب ولو أنفق الآباء الذهب والفضة على أن يجدوا لأولادهم بينهم مكاناً لما كانوا الله مسرفين فبمثل صحبة هؤلاء صلاح الأولاد وتحقق قرة العين بهم في الدنيا والآخرة أليس من دعاء المؤمنين المعطر بالأميات العذاب قول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال الحسن البصري رحمه الله وأي شيء أقر لعينه من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل ذكوا إن العلماء الأعلام والمردين الناجحين لا يزالون يحثونكم يا أولياء الأمور على العناية بأولادكم وتأديبكم وهذا فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وهو يضع أسس حراست الفضيلة في المجتمع. يرى أن من أوائل ما يتوجب في ذلك رعاية الأولاد وتعاهدهم بصقل مواهبهم وتنمية غرائزهم بفضائل الأخلاق ومحاسن الآداب وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاق الرداء. انتهى كلامه. ولا شك أن مما ما يحقق هذا المأمول هو إلحاق الأولاد بهذه المراكز النافعة. ففيها تنمو ثقتهم بأنفسهم وتقوى عزائمهم ويتعودون على القيام بأعبائهم بأنفسهم وتحفظ أوقاتهم عن كل المضار والأخطار ولرجال الأعمال والموسرين أقول أسهم في هذه المراكز بما تستطيعون من حوافز فإنها غراس طيبة تؤتي أكلها مرات عديدة بإذن الله صدقة جارية ما دامت عروق هؤلاء الشباب الذين انتفعوا بها تنبض بالخير والمعروف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعودة أخيرة لك أنت أيها الشاب لا شك أن من عزم على تغيير مسار حياته من مجالسة من يحققون له ما يتمناه هو, هو شيطانه من شهوات شهية وأمنيات, وأمنيات منحرفة إلى مجالسة من يحفظون عليه بأمر الله دينه وخلقه وحياته وسترة يحتاج إلى مصاباه يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم أن أضلنا قلبه عن ذكرنا والتبع هواه وكان أمره فرطار إن ذلك يحتاج منك حقا إلى قرار على مستوى إيمانك ورجولتك التي تعتز بها وتميز شخصيتك التي تسعى إلى استكمال خلالها وخصالها. اللهم يا عزيز يا حكيم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لإصلاح رعاياهم اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم واجعلهم هداتاً مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك اللهم يا جليل فك أسر المسلمين وقضي الدين عن المدينين واهذ ضال لهم وهيئ لأمة الإسلام أمراً رشداً يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك وأغننا برحمتك يا حي يا قيوم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين واجعلنا من أهل جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا رفاق ماذا يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز اليحيى حفظه الله فضيلة الشيخ إذا نظرنا إلى خيات السلف رضي الله عنهم مرة سريعة فإننا نلمس حرصهم على أوقاتهم واستغلالها خير استغلال وبنظره معاكسة إلى شبابنا في هذه الأيام نجد الأدمان في الأوقات وتضيعها عند البعض فيما لا فائدة فيه فهل من كلمة توجيهية في أهمية الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الوقت ثمين والعناية به واجب وفيه يقول بعضهم الوقت من ذهب ويقول آخر الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ويجب استغلال الوقت فيما ينفع منفعة خاصة وعامة وأن يحافظ عليه الإنسان ولا يفرط في شيء منه وفي هذا يتعين على أولياء أمور الشباب توجيههم وتنبيههم وتربيتهم تربية صالحة كي يستغلوا وقتهم فيما يمنعهم ويضعف رؤوس أوليائهم ومن أهم ما يجب على الولي نحو موليه توجيهه الوجهة الصالحة فيما يتعلق بدينه ودنياه وفي هذا حظ الأمين عليه الصلاة والسلام أولياء الأمور خصوصا وعموما على مراعاة من تحت أيديهم بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعية ومن أهم الأمور التي يجب توجيه النشئ إليها العقيدة السليمة والعادات الكريمة ولا سيما المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وجماعاتها ومن أوجب الواجبات على المربين سواء كانوا آباء أو معلمين أو غيرهم ممن يلي من الأمر شيئا العناية الفائقة بمولييه لأنهم مسؤولون عنهم بين يدي الله عز وجل وإنك لا ترى كثيرا من الناس اليوم صغارا وكبارا وقد اشتغلوا بما يضرهم ولا ينفعهم لعدم تنبيههم وتوجيههم والعناية بهم ولا سيما حفظهم من جلساء السوق من أهل التدخين والخمور والمخدرات وما إلى ذلك من الويلات الكثيرة التي انتشرت في هذا الزمان نسأل الله العافية للجميع فإذا حدص الآباء والمربون وأولياء الأمور كل فيما يتعلق به على التهذيب والتنبيه والتوجيه وكانوا قدوة فيما يدعون إليه وينهون عنه هيا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع فضيلة الشيخ اهتمت حكومتنا الرشيدة متمثلة في دارة التعليم وبعض الجهات الرسمية بافتتاح المراكز الصيفية والمدارس الصيفية المتخصصة في حفظ القرآن الكريم وعمل بعض البرامج لحفظ أمقات الشباب والناشئ أو الكلاب. فما توجيهكم حيال ذلك؟ المراكز الصيفية من أنفع ما وفق الله المسؤولين إليها في إيجادها، وفي الحقيقة يا يتحتم على النش وعلى الشباب أن يستغلوا أوقاتهم وفراغهم في هذه المراكز الصيفية لما فيها من الفوائد والمنافع. وأن يستغلوا فراغهم وأوقاتهم في مذاكرة كتاب الله عز وجل ومذاكرة دروسهم وقراءة الكتب النافعة والمجلات والجرائد المفيدة وألا لا يشعروا نفسهم بضدها من وسائل الإعلام الضارمة وأن يستغلوا هذه الأوقات المباركة فيما ينفعهم ولا يضرهم شيخ ما أن يأتي الصيف وتقرب الإجازة حتى نرى شريحة من الناس ليست بالقليلة تستعد لشد الرحال شرقا وغربا إلى بلاد غير مسلمة وذلك باسم النزهة والفرجة والترفيه عن النفس ولا يخفى عليكم ما يترتب على وجود المسلم في هذه المجتمعات غير الإسلامية فما حكم الشرع في ذلك وما توجيهكم له حكم الشرع في ذلك التحريم يحرم سفر الإنسان إلى بلد الكفر إلا لعلم لا يوجد إلا لعلم النافع لا يوجد إلا فيها ولا تجوز الرحلات إلى هذه البلاد للنسهة أو ما إلى ذلك أما إذا كانت رحلات الإنسان للعلم الذي, الذي لا يوجد إلا فيها وهو علم النافع أو الاتجارة التي تضطره إلى ذلك مع تحسين نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحصين نفسه بالعلم بأن لا ينزلت حينما يفد إلى تلك الجهات وأن لا يتأثر بعاداتهم ومبادئهم وإنما يحافظ على طابعه الإسلامي ويهرص عليه ويصون نفسه بقوة الله عز وجل وبحوله فهذا إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس نعقب على موضوع الصلاة لأنها من أهم الأمور ونقول أن الإنسان إذا صلى في بيته بدون عذر فصلاته مردودة وغير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولقوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يعتف لا صلاة له إلا من عذر ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة عموما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وفيما يتعلق بأوقاتها وجماعاتها قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله كتب عليكم سنن الهدى وإن الصلوات الخمس من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي لفظ لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف واليوم ترى الكثيرين وقد أمدهم الله بالقوة والصحة والمال وهم عصلاتهم مريضون فويل للمسلمين الذين هم عصلاتهم ساون الذين هم يراون ويمنعون الماعون والساهي عن الصلاة هو الذي يؤخرها عن أوقاتها وقد توعده الله تعالى بالويل وهو واد في جهنم وقيل كلمة عذاب وقيل كلمة هلاك والواقع أن أن أن ذلك أنه يشرب ذلك كله وكذلك قال جل ذكره فخلف من بعدهم خلف أبار الصلاة والثبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ومن الناحية الأخرى أن المتكاسل عن الصلاة المتكاسل تارك الصلاة حتى كسل يعتبر كافر لقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإنك نترى كثيرا من الناس يجاملون وينافقون بأقوالهم وأعمالهم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 ويأباه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه عجمعين وبالله التوحيد ومع تعليق لفضيلة الشيخ عبد الرحيم الهاشم يحفظه الله فضلك الشيخ عبد الرحيم الهاشم إذا نظرنا إلى سلطنا الصالح رضي الله عنهم نظرة سريعة فإننا نلمس كرصهم على أوقاتهم واستغلالها خير استغلال وبنظرة المعاكسة إلى شبابنا في هذه الأيام نجد الإهمال عند البعض والأوقات في وتضيعها فيما لا فائدة فيه كتضييعها في مقاهي إنترنت أو تتسك على الأرصف وغير ذلك فهل من كلمة توجيهية في أهمية الوقت السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي بعثه والله رحمة لنا وإساءة العالمين وبعد ما في شيء أن الوقت هو حياتنا، بل هو حياة الإنسان، والحياة كلها تعتبر وقت، وهي رأس المال، فالوقت هو الذي يجلو فيه المال، والوقت هو الذي يكسب فيه العمل، والوقت هو الذي يطلب فيه العلم، والوقت هو الذي تنجز فيه الأمور كلها، ولولا الوقت ما قام في هذه الدنيا أمر من الأمور. صغير أو كبير واليهمية الوقت تجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم به وأنزل فيه سورة عظيمة وهي سورة العصر فقال عز من القائل والعصر وهذه السورة العظيمة التي أقسم الله بها كما لا الجميع قول بما الشافعي رحمه الله لو ما ونزل على الناس إلا هذه السورة لثبت. كما أيضا أقسم الله عز وجل بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وكلها أمور تدل على الوقت فأقول الوقت هو رأس مال للإنسان فينبغي أن يحرص عليه ويغتلمه في كل خير وإذا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه إذا قيل له بأن الرجل تذهب عليه الساعة لا في طاعة الله ولا في عمل الدنيا سقط منه وقد حرص السلف الصالح رضي الله تعالى عنه على اقتلام الأوقات فكانوا يصرفون نفائسها في طلب العلم وفي حفظ القرآن وفي نشر العلم وفي التأليف حتى أن نجد الإمام من بن رحمه الله يقول ابتليت بصحبة ويقصد بهذه الصحبة صحبة لا تعين على طاعة ولكنها لا تؤدي بصاحب الأماصر فيقول ابتليت بصحبة فإذا اجتمعوا معي اشتغلت بتقصيص الأوراق وتسطيرها وإذا ذهبوا عندي قمت أكتب وهذا في بيان على حرص هذا الإمام الجليل على الوقت حيث أنه إذا اجتمع مع هؤلاء الناس لا يضيع الوقت معهم بالكلام وإنما يحاول اغتنامه في الأشياء التي لا تحتاج كبير التفكير وتدبر فإذا صرف عنه صرفها في التعليف الذي هو بحاجة إلى تركيز أكثر وكذلك نجد مثلا لما بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يروا أنه كان يسف الكعف أن يدق الكعف ويلهبه لهماً لأنه يخشى أنه لو بدأ يمضر لضاع عليه الوقت في مسألة الأكل فكان يصرف وقته في طلب العلم ويختار من الأطعمة التي لا تحتاج إلى كبير وقت ولعلنا أن ننتم السالك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صفاته أنه كان إذا مشى كأنما هو منحدر من صبب كما تقول عائشة في وصف بشية سيدنا عمر تقول وكان إذا مشى أسرع ولعل الحكمة التي نلتمسها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته التي كان يمشيها ويسرع فيها وسيدنا عمر وغيرهم لعل أكبر حكمة نلتمسها المحافظة على الوقت فأدعو نفسي وإخواني الشباب وغيرهم باغتنام الأوقات واغتنام الفرص فرصة العمر وفرصة الوقت وفرصة القوة وفرصة الغناء وفرصة الشباب لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع العبد بدرجة العله يوم الهيانا وأما ما يضيعه كثير أو بعض الأخوة في مقاهي الانترنت أو في الرحلات الخلوية أو في غيرها ما إذا لم تكن فيها فائدة علمية سواء كان تعلم بعلم الشرق أو بعلوم الدنيا ما في شك أنها وبال على صاحبها ووبال على من أنشأ هذه المقاهي كذلك هذه الرحلات الخلوية والسمرات التي تكون في بعض الدوليات والمزارع والبراري وغيرها إذا لم يكن يستغلها الناس في خير ما في شكل أن ستكون عليهم نقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع قوم في مقام لم يذكر اسم الله فيه إلا كان عليهم ترى أي نقصا يوم القيامة وفي رواية إذا جلس قوم في مكان لم يذكر اسم الله عليه إلا قاموا عن مثل متيت حمار فأسأل الله لي والجميع اللي عانى على استغلال أوقات في طاعة الله مغبات وخدمة المسلمين وصلت لأرحام وغير ذلك فضيلة الشيخ اهتمت حكومتنا الرشيدة متمثلة بزارة المعارف وبعض الجهات الرسمية بافتتاح المراكز الصيفية والمدارس الصيفية المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم وعمل بعض البرامج لحفظ أوقات الشباب والناشئة فما توجيهكم حيال ذلك؟ وهل من كلمة توجيهية للقائمين على أمثال هذه المراكز؟ ما في شك أنه بالله الحمد حكومتنا الرشيدة عنيت بالشباب عناية فائقة ليس بس بإنشاء الواقع اللي هي المراحل الصيفية، بل بإنشاء رعاية الشباب، وما إنشاؤه فيها الأندية والملاعب والترفيهات المباحة، والتي دائماً تدعو إلى استغلال وقت الشباب وحفظ وقت الشباب في ما يقوي أجسادهم وعقولهم وعقائدهم وأعمالهم ويهذب أخلاقهم، ولا شك أن هذه. ميزة ننعم بها في هذه البلاد فإنها مهما أنشأت مثل هذه الأمور لأن الدولة حبيثها الله تحرص على أن يكون برامج ومناهج هذه الأندية كلها تؤدي إلى ما يهذب أخلاق الشباب ويحفظ القاتم ويقوي أجسام وهذه المراكز الصيفية لا يخفى على عاقل ما فيها من المصلحة من تهذيب الأخلاق وتقوية وإصلاح العقائد وتقوية الأجسام وحفظ وقت الشباب ولذلك أدعو نفسي وأدعو أولياء الأمور بالمبادرة بتسجيل أولادهم في هذه المراكز الصيفية ويعين هذه المراكز الصيفية بما يستطيعون من مال وكلمة طيبة وإجابة دعوات هذه المراكز لأن في حضور أولياء الأمور ومشاركتهم وطلبة العلم غيرهم فيه رفع من معنويات المشاركين من الشباب والطلاب والقائمين أيضا عليها كذلك أنصح أو أنصح نفسي أولاً، ثم الأخوة القائمين على هذه المراحل الصيفية أن يحرصوا كل الحرص أول وآخر على إخلاص النية لله عز وجل، ويكون هدفهم دعوة هؤلاء الشباب لما فيه خير دينهم ودنياهم، في إصلاح قايدهم وأخلاقهم، وأيضاً إصلاح ما قد يوجد من مشكلات. يتطلعوا على مشكلات الشباب قد يوجد واحد عاق واجيه قد يوجد شخص متقاطع مع أحد أرحامه متعادل مع بعض أصحابه كذلك أنصحهم بأن يحافظوا على الصلوات الخمس ويحرظوا الشباب عليها وأن يبتعدوا عن كل ما يقول بالشباب لترك هذه الصلوات الخمس وأخص بذلك السهر فإنه قد يوجد بعض المراكز من يجعل برنامج في الليل من محاضرات أو لعب أو غير ذلك ثم لا ينصرف الشباب إلى بيوتهم إلا في وقت متأخر من الليل فمثل هذه الليالي لا الصيف تعتبر الساعة العاشرة وقت متأخر للشاب لا يسيقض لصلاة الفجر ولذلك أدعوهم للمحافظة على الوقت واغتنام هذا التشريف من الله عز وجل لا ما في شك إن كون الله عز وجل يجعل الشخص يشرف على مجموعة من الشباب في التعليم والتهذيب هذه نعمة من الله عز وجل لأنها وظيفة للأنبياء وأسأل الله عز وجل لحكومة رشيدة ووزارة المعارف العون الحداد والتوفيق ورشاد والاستقرار والأمن والتواب أنه على كل حكومة ويقول فضيلة الشيخ عبد الله بن حواس الحواس حفظه الله فضيلة الشيخ عبد الله هل من كرمة حول حضر القرآن الكريم وحفظه والعناية به؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ لله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وفيه الخير والهدى للمؤمنين يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويقول تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي أمامة الباهري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه وانطلاقا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليه والسلف الصالح قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه للقراءة السبع وإن كتاب الله أوثق شافعين وأغنى غناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة هناك يهنيه مقيلا ونرضة ومن أجله في ذروة العز يجتلب يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء فما ظنكم بالنجل عند جزائه النجل هو الولد فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا قلوا البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها الحلاء إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ ما نصيحتكم للشباب في أحسن ما يملأ به الفراغ في هذه الإجازة أحسن ما يملأ به المسلم فراغه في إجازاته الصيفية أو غيرها هو التفرغ لحفظ كتاب الله عز وجل إذا تيسر له ذلك وعرف من نفسه أنه سيحفظ بعد التجارب الكثيرة لأن الكثير يشكو من ضعف في الحفظ فلا يصح أن يحكم على نفسه من أول وهلة بل عليه أن يجرب المرة تلو المرة فإن رأى من نفسه انطلاقا فليستمر في هذا الطريق الطيب لذلك أحث إخواني في هذه البلاد المغاركة وفي غيرها أن يعنوا بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتعليما وعملا وأن يطبقوه في كل مجالات الحياة وأن يكون قدوة صالحة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وكذلك السنة النبوية وتحفظ ويعمل بها وتطبق في جميع مجالات الحياة كذلك وجه نصيحة لحافظي أن يعمل به حسب استطاعته حيث إنه يشار إليه بالبنان ويقال هو من أهل القرآن وعليه أن يتعاهد هذه الثروة العظيمة طيلة حياته وأن لا يبخل على أحد في تعليمه ولو يسير من الآيات فقليل دائم خير من كثير منقطع وكذلك أن يُعنى الشباب والناشئة في حفظ أوقاتهم من الضياع أن يُعنى بعد القرآن الكريم والسنة النبوية بحفظ المتون حفظ المتون العلمية الشرعية واللغوية فيبدأ طالب العلم بعد القرآن الكريم بحفظ ما تيسر من الأحاديث من الكتب ومن ذلك كتاب رياض الصالحين فإن كان كثيرا عليه فليحفظ الأربعين النبوية ابتداء ثم في الأحكام العمدة عمدة الأحكام فإن كانت همته أعلى من ذلك فليحفظ بلوغ المرام من أدل الأحكام لابن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى وفي العقيدة كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد العبدالوهاب رحمه الله والأصول الثلاثة والقواعد الأربع للشيخ وإن تيسر الواسطية وكذلك في التفسير أن يحفظ مفردات القرآن وأسباب نزوله وأن يعنى بالتفسير تفسير الجلالي مختصر يُقرأ على عالم متمكن ليبين له ما يشكل عليه فيه وأحسن ما يقرأ في التفسير من المطولات تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ومثله البغوي والطبري وفي الفقه كل على حسب مذهبه المهم أن يفهم وأن يعمل بما يعلم وألا يتعصب لمذهب معين بحيث لا يعمل إلا به ولا يخرج عنه إذا رأى الحق في غيره وإن رأى أنه أن الحق فيه فلا فعليه أن ينكر على غيره من المذاهب الأخرى كذلك في القراءات الشاطرية وفي التجويد الجزرية والجنزورية وكذلك في الأصول قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي فإن لم يتيسر ذلك فكتاب متن الورقات للإمام الشيخ الجويني رحمه الله تعالى والمتون كثيرة لكن أول ما يبدأ به الإنسان الكتاب والسنة ويوجهه إلى ذلك المعلم الصالف وطالب العلم والشيخ المعروف عليه أن يستشير وأن يسأل أهل العلم عما يقرأ وما يحفظ وأن يعرض ما يحفظه على طالب علم متمكن حتى يصحح له ما يحفظه ويقرأه لأن لا يحفظ على خطأ وأن يتعاهد حفظه وهذا أعظم مما ذكر من الحفظ المعاهدة للحفظ أكثر من مشقة الحفظ سواء في القرآن أو السنة أو غيرهما فعلى من حفظ شيئا أكرمه الله تعالى بأن يخلص النية الله عز وجل وأن يبلغ علمه وأن يعمل به وأن يسأل الله عز وجل ذلك وأن يتعاهد هذا الحفظ ويجعل له وقتا يسيرا ولو قل هذا الوقت كل يوم ساعة أو أقل أو أكثر لمراجعه القرآن الكريم والسنة وبعض المتن التي يحفظها يكررها فبالمذاكرة يستطيع الإنسان أي يتعاهد وأن يمسك صيده وفي هذا يقول بعضهم العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة شيخ ما أن تأتي الإجازة حتى تفتح المراكز الصيفية أبوابها فما توجيهكم للشباب المراكز الصيفية في بلادنا المباركة وفق الله قائمين عليها إلى الخير نعمة من الله عز وجل للشباب والناشئة الشاب الذي لا يذهب إلى المراكز يسأل ماذا يقضي وقت فيه إن كان يقضي وقته في حلقة علد وفي مذاكرة وفي حفظ فهذا في خير وإن كان يقضي وقته في اللعب واللهو والنوم والسهر فهذا على خطر ووقت الوقت الذهبي للعبد المؤمن هو حياته في الصغر هذا هو الوقت الذهبي فعليه أن يجتهد استغلال هذا الوقت فيما ينفعه وما يعود عليه بالخير والمنفعة والفائدة الأميمة وأن يستغله في الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة ومن ذلك الشباب الذين يكونون في المراكز الصيفية المعروفة في هذه البلاد الطيبة عليه أن يلتحق بها خصوصا إذا كانت مما يُعنى بالقرآن الكريم كالمدرسة الصيفية التابعة للتوعية الإسلامية بإدارة التعليم في المملكة العربية السعودية فعلى الطالب وعلى طالب العلم وعلى الشاب المسلم والناشئ أن يُعنى بهذه المراكز وأن يلتحق بها وأن صاحب الشباب الصالح حسب استطاعته بشرط أن يفرط في واجب من إعالة أهله أو القيام على والديه فإذا قام بما أوجب الله تبارك وتعالي من البر والصلة علي أن يلتحق بهم في أوقات فراغه، وبقية الأوقات يقضيها بين الصلاة وبين نزهة مع أهله في المباحات وبين مراجعة العلم والحفظ وبين بالحلقات بحلقات القرآن الكريم في المساجد التابعة للجمعية القرآن الكريم الخيرية بالأحسى وغيرها وكذلك أن يُعنى بالقيام على أهله وتوجيههم وأنذر عشيرتك الأقربين أهله أولى بالنصيحة والتوجيه إذا كان موجهاً وكبيراً فعليه إذا علم خيراً أن يبلغه لأهله والديه وإخوانه وأن إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين كبارا وصغاراً إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجلبنا جميعاً ما يكرهه ويباه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يستغلون ألقاتهم طيلة حياتهم فيما ينفعهم ويقربهم من بارئهم وخالقهم تبارك وتعالى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه لأجمعين وختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وإلى أن تاكم مع إصدار آخر من أشياء في مع تحيات إخوانكم في تاسينات الأذان الإسلامية بالاستاذ هاتف خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته